الوحدة الثامنة العمل الدرس السادس والأربعون الأصوات وفهم المسموع أولا الأصوات التدريب الأول استمع وأعد رمضان يتوضأ ضيوف ممرضة ممرض أيضا التدريب الثاني استمع وأعد دالين ضالين در ضر دل ضل دار ضار دلال ضلال ندب نضب ندر نظر مدى مضى ندت نضت بدعة بضعة بعد بعض مريد مريض رفد رفض قرود قرود فرد فرض التدريب الثالث استمع وأعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا ثم يوم يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين بِسِدْرٍ مَّخضُودٍ وَقَلْسٍ مَّنضُودٍ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون <تصفيق> ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر تقضينا تقضين ان ما تقضي هذه الحياه الدنيا الوحده الثامنه العمل الدرس السادس والأربعون ثانيا فهم المسموع التدريب الأول استمع إلى الحوار ثم ضع الرقم في المربع المناسب واحد أين تدرس؟ أدرس في كلية الهندسة ماذا تدرس؟ أدرس الهندسة لماذا تدرس الهندسة؟ سأكون مهندسا ان شاء الله اثنان أين تدرس؟ أدرس في كلية الطيران ماذا تدرس؟ أدرس الطيران لماذا تدرس الطيران؟ سأكون طيارا ان شاء الله ثلاثة أين تدرس؟ أدرس في كلية التربية ماذا تدرس؟ أدرس التربية لماذا تدرس التربية؟ سأكون مدرسا إن شاء الله أربع أين تدرس؟ أدرس في كلية الصيدلة ماذا تدرس؟ أدرس الصيدلة لماذا تدرس الصيدلة؟ سأكون صيدليا إن شاء الله التدريب الثاني استمع إلى السؤال ثم ضع الرقم في المربع المناسب واحد ماذا تعمل؟ اثنان كم ساعة تعمل في اليوم؟ ثلاثة كم طفلا لك؟ أربعة أين تعمل؟ خمسة ماذا تدرس؟ ستة ما مهنتك؟ التدريب الثالث استمع إلى الحوار ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب واحد. ماذا تعمل؟ أعمل مدرسا اثنان أين تدرس؟ أدرس في الجامعة ثلاثة في أي كلية تدرس؟ أدرس في كلية التربية أربعة ماذا تدرس؟ أدرس الثقافة الإسلامية خمسة كم ساعة تدرس في اليوم؟ أربع ساعات التدريب الرابع استمع إلى الجمل ثم أجب باختيار الكلمة المناسبة درس طارق الطب في كلية الطب هو الآن طبيب درست زوجة طارق الصيدلة في كلية الصيدلة يعمل طارق في المستشفى ويحب عمله يذهب طارق إلى المستشفى في الصباح ويعمل سبع ساعات في اليوم زوجة طارق الآن صيدلية تعمل زوجة طارق في المستشفى تعمل في اليوم خمس ساعات والآن أكمل بوضع دائرة حول الكلمة المناسبة واحد درس طارق في كلية اثنان درست زوجة طارق في كلية ثلاثة طارق أربع زوجة طارق خمسة تعمل زوجة طارق في اليوم